بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين غربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون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 وَقَدْ قَلَّتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَايِ فَظَلُّوا فِي عَرْجٍ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ فلا قدجعَنا في السماء بروج وَزًَا النه وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون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 فَأَسْقِيْنَاكُمْ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَاسِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِيْ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِدِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ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 نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ روحي فَقَعُوا لَهُ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كلهم أجمعون، إلا إبريس أبا أي يكون مع الساجدين. قال يا إبريس ما لك إلا تكون مع الساجدين.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 ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا, إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب ومن منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَرَبِّهُم مَّنْ ضَيْفُ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَحُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُم وَجِلُونَ قَالَ إِنَّا مِنكُم وَجِلُونَ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 فما خطركم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل نوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل المرسلون قال إن قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّنَا صَادِقُونَ فَاسْلِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء في فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال الاؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمرون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاريها سافلها ويمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإن لَ بسَبيرٍ مُق إِ فِي ذَلكَ لآيَةَ للمُؤمننين وَإكَان أصْحابُ اللَكَة نَظَالمين فَ تَقنا مِنهُم وَإِن مَالَ بمَامِ مُبين وَقدَ كَ الذَّبَ أصْحَابُ الْ الحجر المُررسَلين وَتَين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 الساعة لآتية تصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متمى الثعبي ازواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل انني أنا النذير المبين كما ان ونزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إن